والاعتبار في هذا الوقت بارك على خاتم المرسلين الله وعلى وصحبه الطيبين الطاهرين نتابع الكلام على شروح الصلاه وكان الكلام في المجلس الماضي يعني في الجواب الاخير من أن تعليما جادل انه لازم عدد المسلمين وعلى طلبة العلم فيعلم بالطريقه الممكنة وان هذا التعليم لا بده من علم سابق حتى يعلم المرء يعلم المرء من غير ان يتعلم فهذه مصيبه ان يقول المرء متصدرا للتعليم من غير ان يتعلم كوان يظن انه يكفيه تعلم شيء يسير على اساسه يكون منه تصدر كبير وهذا يكون وهذا هو يعني يعني خطير هذا ايش المضي فيه هذا الامر بعض الناس بعض الناس ملعون الذي يكون فيها البروزات والتقدمات والامور والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في جامعه الترمذي ومسند الامام احمد من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عن هذا نعم يقول ما بئذاني جائعان ورسل في ظلم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرط لدينه يعني ان افساده الحرص على المال والشرف هذا الحرص افساده للدين اشد من افساد بي جائعين بيرسلان في غنم قدئبل الجائعان اذا ما أرسل في الغنم ماذا يصنعان بها ماذا يصنعان بها ها ذئبان جائعان في قطيع غنم ماذا ما يصنع الذئبان الجائعان غلان الغنم السلام عليكم ها ينسفوه. ايش انسفونا يعني سيقضون عليها سيأكل يعنس سيفتك سيأكلون فيها ويفتكون وي والله وي... المستعان صحيح يعني ايش يا جماعه تما هو تعبيره اخينا يقول ايش ينسفونا يعني يقول يخل... عليه كذلك المال والشرف الحرص عليهما بالنسبه للدين ك... يفعل هذا الحرص بالدين ما تفعل ما يفعل الذئبان الجائعانه في الغنم عرفت ان الحرص على ماذا على المال والشرف شخص يقول الآن انا لا شرف احرص على شرف هنا ما هذا حديث عن الشرف وهذه الامور انا لدينا على المال حديث على المال تقاتل لاجله وتتكلم لاجله وتجناح لأجله وتغتاب لاجله وتستكمس سالك المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم فينعطوا منها رضوا ان لم يعطوا اذا هم يسقطون هذه صفات المنافقين ربما تجدها تتجدد في صفوف من يعدون من المسلمين والمؤمنين إذا يعطوا منها رضوا ان لم يعطوا اذا هم يسقطون منتداه نسال الله العافية من صفات المنافقين هذا ليش هذا الحرص على المال وكذلك الحرص على الشرف الحرص على الشرف انك تجد شخصا اين تحب أن تجلس يا عبد الله اين تحب أن تجلس تحمل تجلس في مجلس عالا اكل والناس ينظرون اليك او تجلس اي مجلس لا ويحب ان يجلس داخل المجلس العالي الذي ينظر الناس إليه فيه حتى الان في هذا المجلس يقول يا سلام لو انه يعني مثلا تكون هناك فرصه ان يجلس مناتي بكرسيا من هنا ويجلس علي والناس ينظرون له هذا انظر هذا هذا من جالس كبير عالم مرتفع صحيح صحيح الناس لا يقول لا يعني انا سافجل انا سافجل الخجل كنت اتمنى ليس الامر لله تعالى ثم أمثال هؤلاء الذين تكون هذه, أحوال هذه أحوالهم هكذا ظنونهم السيئة هكذا طواياهم الخبيثة تكون في غيرهم بحسب ما يكون عندهم يعني يظنون في غيرهم ما يناسبهم في ما يناسبهم لا قل في غيرهم يعني في أقرانهم زملائهم إخوانهم من دونهم من فوقهم قليلا لا بل حتى في طلاب العلم الكبار او في العلماء الكبار تجدهم يظنون من الخسه والدناء ما يعرفونه من انفسهم ما يعرفونه من انفسهم وبالعكس تجد أن العلماء يعني قد يحصل منهم في كثير من الاحيان غلط بسبب ماذا غلطهم في بواقع الامر لسبب حسن الظن صحيح او بسبب بعده عن تصور الأمور الفاسده او عن ظن أن السائل يسال عن ذاك الشيء السيد او انه يصل الى هذا المنحدر الوديع صحيح من بن باز لما سالونا ما حرم قضاء المراه والقضاء والمضان ليس غفلك هو ما تصور هذا الان يسالوا سؤالا مباشرا بقول ما حرم ان تكون المراه قاضي انه اهل الذي يسال هذا السؤال شخص متخلف شخص متخلف عقلا ونقلا لا يفهم شيئا ولا يعي ولا يعيش في الدنيا يا اخي في يا اخي حتى في الطبخ والطعام والشراب سيطر ابرز المتصدرين الرجال اليس كذلك التقدمات الفضائيه وما الى ابرز المتصدرين للطعام والشراب والطبخ الرجال ويوجد نساء لكن يقولون الرجال هم المتقدمون الشيف فلان والشيف فلان والشيف علان اليس كذلك هم المتصدرون حتى في الطبخ والان اذا صنعوا بر... في المستقبل برامج اعمال منزليه فذلك هم سيتصدرون فتريد ان تجعل المراه التي لم تحصل على في الطبيخ تريد ان تجعلها قاضيه حسبنا الله ونعم الوكيل صراحه وتجد هؤلاء الناس تقول لا امرااتك ستلد اين ستجعلها تلد ها الا تذهبوا بها الى امراه من باب ان امراه مثلها تكون حاملا ووالده مثلها فتكون ادرارها وبالامها وباحوالها تخليها نظله عقليه دنيويه محض بعيدا عن الشر لماذا لا تفعل هذا الانسان لا يفهمنا شيء ليس كذلك الاشد هم يعني ايش عتون وعلى المال قلت الانسان لا يفهم شيء لاذهبوا لا الامراض تخربها وتقتلها وتجمدوا ان لا رجاء طبعا هذا لا يجوز شرعا نتكلم لا يجوز شرعا طال يعني ايش في البداية نعم اذا خيف عليه الموت ولم يكن يحسن امرا ما الا رجل هنا قد يجوز او هنا قد يكون كلام لكننا انا عن أنه في الاصل كيف هو لكن في مقام الشهوات والحركات والان انت مؤمن بالمراه والان انا مؤمن بالمراه اش مؤمن بالمراه طيب انت مؤمنون بالمرأه يعني اسمه يعني ما مؤمنون بالمرأه يعني بوجودها ان المرأه موجوده انا طبعا لا شك انكم موجودين يقصد ان المؤمنون بها يعني ماذا ساعتقدها اقول اعوذ بالله تعبدها نسال الله العافيه انا عامه الذين ينادون بهذا تجد يعني ماذا يعني الدريايس قرنامين هذول العلماء يذكرون هذا التعبيرات آآ آآ سيئين الذين تجدهم عليه بارك الله فيك من ابي في هذا لا لا حسن الظن طيب السؤال التالي حتى الان لا نخرج في موضوعات مختلفه جناده تنبيه كما كنت انبه على هذه الامور تنبيها كثيرا لأنها تكون سبب سقوط كثير من الناس شخص له نفسية سيئه ونية خبيثه وظن سيء بالغير انس يدمر نفسه يدمر نفسه حقيقه خبث الطوية وفساد النية وا وا هو عليه هذا يدمر نفسه نسال الله العافية وبعض الناس هو لا يفهم شيئا يعني لا يقدر أن الأمور فيها اشياء وان الواقع فيه اشياء تغيب عنه لا هو يظن ان اخر العالم عند آخر فهمه فاذا حصل شيء هو لم يفهم اذا هذا الأمر ليس صحيحا صحيحا لا ربما هو, هو وجه صحيح ان انت لا تفهمه وظم هناك شيء مغارب عنك وظم ما هناك امور انتلت اذا انت لت... إذن تكون متاملا متانيا ناظرا مطهرا قلبك مطهرا قلبك لا تحضر الى مث... حتى إلى... الى مجلس الدرس طاهر قلبك بعض الناس يصلون الى ما يستطيع ان يطهر قلبه فلن يستطيع ان يجلس في مجلس الدرس وبعض الناس تجده جالسا في مجلس الدرس ماذا عابسا اه متضايقا وبعضهم يجلس في المجلس الدرس تكاد تسمع منه فحيحا كفحيح الافعى مما يبطنه من الشر انت الشر في الداخل يكاد أن يخرج من ما عندهم من الشر والسوء والعياذ بالله زين إذا, اذا شخص عنده كل شخص يفكر بالاسلوب الذي يعني او بالطريقه التي توافق معها واضح كل بحسب ما عنده ولا حول ولا قوه الا الله السؤال من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدر حتى يفيق وبعد ذلك يبقى متالما عدة ساعات فهل يصلي قبل دخول العمليه والوقت لم يحن بعد ان يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على ادائها بحضور الحسين ولا تاخر ذلك يوما فأكثر قال جوادي يقول الشيخ ابن باز رحمه الله الواجب اولا على الطبيب أن ينظر في الأمر فاذا انكر ان يتاخر بدء العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعا هذا الواجب على المسلمين أن يراعوه أن يراعوا دائما في عملياتهم وفي اشياءهم وفي يراعوا اوقات الصلاه بحيث ماذا تكون الأمور مرتبة فهذا عند عمليه جراحيه يراعي انه يبدا في العمليه الجراحيه بوقت مناسب مثلا ست العمليه ستستغرق 5 ساعات لماذا لا يبداوا فيها او لا يبداوا العمليه بس في الصباح مثلا في وقتها صلاه الظهر صحيح يبدا من الساعه 8 الى وقت الظهر مثلا العمليه ستستغرق 12 مثلا 16 ساعه اذا ياخذ يراعي انه مثلا يكون هذا في وقت يمكن فيه ان يستريح قليلا لاداء فعل كذا للصلاه يرتب الامور لابد من ترتيب الامور التي تتعلق بالصلاه حتى نطي يعني تكتون الفعل في الواقع تابعا لهذا لا أننا ننظر في الواقع كيف نرتبه تبعا للواقع في في الاحكام كيف نرتبها تبعا للواقع صحيح حتى في خروج القطارات وفي المواعيد الرحلات وفي كذا لا بد أن تراعي هذه الامور متى سيصلي الناس مثلا يصلي في الاختبارات لا بد أن يراعي هذا في بعض الأوقات هناك اختبارات تجدها في فصل الشتاء المغرب يؤذن في الخامسه او الخامسه و دقائق وتجد أن مدة الاختبار من الثانيه من قبل اذان العصر إلى الخامسه فهمه وربما يمنعون الذي يريد أن يصلي من الصلاه فاذا ما اراد ان يعني انتهى من الـ الـ الـ الـ الاختبار وخرج طبعا عامه الطلاب لا يـ لا, يـ لا يبالون بهذا يبحثون اين كذلك واما ما انت تقول لشخص انني ساصلي او كذا وايش كانك تتكلم بكلام ماذا غريب وعجيب اليس كذلك انا اتكلم عن عن الطلاب الذين كنت قريبا منهم هذا في ايش في في عن ك... لا عن هذا وليسهم فقط هناك موظفون و... و... ومشرفون واساتذه واين ما عدا شيء ولا شيء اذا لا بده ان يتولى الذين يضعون الظاهر وما ايضا لا يفكرون فهمت او إذا فكروا يقول ايش انا في ال... في عندهم هذا في الاورش طيب لا حول ولا قوه الا فإذا اذا الواجب اولا على الطبيب أن ينظر في الامر فاذا امكن ان يتاخر بدء حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعا إذا دخل وقت الظهر لماذا هيجمع هذا الجمع يجمع هذا الجمع للاستداد الحاجة وللاستداد الحاجه في مثل هذا الموقف الذي يكون في الغالب نادرا صحيح في الغالب ان الناس هي عن اصلاوا العمليات الجراحيه بندره او بكثره في الغالب بندره او بكثره بندره <تصفيق> بالنسبه لعموم الافراد تجد شخصا بتريه بامراض فيصنع عمليات جراحيه متعددة لكن في الجمله تجد أن الامر ماذا يعني لو نسال الاخوان هنا من اجرى عمليه جراحيه وهت فهذه حاجه في حالة النادره حاجه جديدة، في حالة النادره لو لم نلتفت الى مساله حتى جمع المريض وما الى ذلك فالاشتداد الحاجة مع مع ندره الحاله هذا يكون مسوغ للجمع بين الصلاتين خصوصا على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال اذا دخل اختضاري وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية اما اذا كان العلاج ضحا فإن المريض معذور فاذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم او يومين متأفاق افاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم اذا افاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضينا عليه في قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا تقار ات لها إلا ذلك متفق عليه والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يطل اذا لم يطل هذا الاغماء فان طال فوق ثلاثه ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاه بعد رجوع عقله اليه لماذا هو يقول فوق ثلاثه ايام لانه لا ينام أحد في النوم المعتاد فوق هذا فتجد شخصا ينام نوما طويلا 20 ساعه ينام صحيح مديع ما لا ينام وقت ينام نوما فاسحيحا وليس صحيحا قد يقصر لكن اذا تجاوز الايام الثلاثه على ما ذكر الشيخ هنا فانه بهذا لا يمكن أن يقاس بالنائم ولا أن يلحق بالنائم صار له حكم اخر فبمن يلحق يلحق بالمعتوب والقلم مرفوع عنه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا يقول فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله اليه ولا قضاء عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالقضاء في حق النائم والناس والله ولي التوفيق هذا من اي من اي دليل ليس من هذا الدليل ونستفدل من هذا الدليل رفع القلم يعني رفع الذنب النائم غير المفرط اذنه مرفوع عنه النائم غير المفرط يعني غير المتعمد لتفويت الصلاه هذا ليس عليه اثم ولكن عليه القضاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها واقول النائم غير المتعمد لتفويت الصلاة أو غير المفرط اما النائم النائم المتعمد او النائم هذا طبعا اسمه واضح او النائم المفرط كيف المفرط يعني الذي تساهل وتكاسل فلم يحتارص لصلاته ولم يراعي وقت الصلاة ولم يغالب نفسه حتى يؤدي الصلاة في وقتها واضح هذا يكون اثما بقدر تفريطه وتهاونه طيب سؤال كثيرا ما تفوتني الصلاه واجمعها مع التي بعدها وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى وكذلك اتخلف عن صلاه الجمعه في خدمة المرضى فهل العمل هذا جائز الجواب الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها وليس لك ان تؤخرها عن وقتها اما طبعا هذا في الغالب هو يقول هذا الكلام لانه يعمل ولا يضع الصلاه في راسه انه عامل وشغال والصلاه ليس في راسه اصلا فيقول انا لماذا لم تصلي ما مشغول من المرض والا فلو انه اذا ما اذن المؤذن هو منتبه حتى لو لا يستطيع ان يذهب الى المسجد ساخذه وكانت يعني يا يعني ياخذ ما في شراشا كان الارض تتسخ او ما الى ذلك يعني كنا نقول سجاده ولكن ليست مزخرفه وفي اي مكان ان يقف ويصلي فليس ذلك ها جاي مكان ان يقف ويصلي وهذا مما يعجب الكفاره بالمناسبه بعض التوفار كان يقول انا يعني كان هنا في مصر يمشي في طرق اولى 100 100 وجد احسن من هذا المنظر عند وقت اوجود الصلاه تجد فلاحا لا يريد رياء ولا كذبا في طرف الأرض قام يصلي فهمت يعجبه هذا يقول انا يعني دائما المسلمين عندما يجيء وقت الصلاه يطغون يتركون يذهبون ويصلون هذا يحثدهم على هذا واحد من الاخوه لي قريبا مثالا عن أحد الانا يقول جاء الى مصر هنا او كذا وفي بعض الاعمال فقال له ما اكثر شيء عجبك في مصر قال انكم اذا ما جاء وقت الصلاه تتركون العمل وتذهبون الى الصلاه هذا ايش هذا في المصلين طيب فاذا هو يبادر يعني عندي صوره ثانيه عجزت عن الاكبر لا اعجز عن الايش عن الاصغر صحيح ام ليس صحيحا طيب ان ليس بقى كمال شخص ما يقول انا مثلا انا متعب لا أستطيع ان اذهب الى المسجد الكبير انظر اي مسجد اخر اصلي فيه صحيت انظر استقل المسجد يعني افعل ما تؤدي به الشيء الواجب الشرعي لكن بعض الناس لاثب ما عنده اذن قال الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها وليس لك ان تؤخرها عن وقتها اما الجمعه فإن كنت حارسا أو نحوه ممن لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعه فإنها تسقط عنك فاذا كنت حارسا أو نحوه كان يعني لحراستك هذه أهمية وامرا ولها اعتبار شرعي لماذا اقول اهميه واعتبار شرعي لانه احيانا الحارس يمكن ان يصلي بسهوله يعني لا لا لا تكون هناك مشكله او يرتب الامور هذا يصلي في مسجد ثم هذا الحق يترك والصلاه في مسجد الاخر حارسان هذا ان هذه جمعه مبكرا رجع الثاني ادى صلاه الجمعه في المسجد الاخر واضح هذا مثلا وكذلك نقول حراسته اعتبار يعني لا يكون حارس على مثلا شيء لا يجوز لا جزء حراسته حينئذ لا يحذر بالترك شخص يحرص مالا ليليا مثلا ها شخصني يحرس محل بكاء يعني دكان اللي الخمر فمثل هذا هل تجوز حراسته لا تجوز حراسته هو آثم في تركه ها الصلاه اجل هذه الحراسه واضح طيب فانها تسقط عنك وتصلي ظهرا كالمريض واما الصلاه الاخرى فواجب عليك أن تصليها في وقتها وليس لك أن تجمع بين صلاتين السؤال التالي انا حريص على ألا أترك الصلاة غير أني أنام غير اني أنام منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا أي بعد شروق الشمس انما يضبط المنبه على 7 ثم اصلي واذهب للمحاضرات اما في يومي الخميس والجمعه فاني استيقظ متاخرا طبعا بعض الناس متعمدون مثل هذا بسهوله جدا اسهل شيء عنده تلقو الصلاه في وقتها اسهل شيء يعني يقول احدهم مره قلنا في الثانويه الازهريه فا اقول عندك مذاكره او وما الى ذلك يقول نعم لا فننا لا بد ان انام قلت له تصلي الصبح فلا انا اذا نم انم جيدا لا استطيع ان اجيب في الاختبار تبى لا استطيع ان اجيب في الاختبار فلا بد ان انام وان يفوت الصلاه الجماعه حتى ماذا حتى استطيع ان اجيب بالاختبار الثاني كما ذكر لي احد الاخوه قال له بعض احد انسبائه وقربه يقول له انا اذا مره استمر استيقظ وصليت الصبحه في المسجد بوجدت انني لما ذهبت الى العمل كان عندي صداع بالظهر ولم يعد اليها مره اخرى حتى اتجنب الصداع. فانت هذا يريد نفس اتصاله بالصداع. هو لا يريد ان يصل بالصداع. يريد ان يكون ماذا؟ يريد ان يكون كايش يعني ك ك كايش يعني لا يعرف, لا يعرف الصيامة يريد أن ينام ينام صحيح نحن مسلمون ليس الأمر إلينا عندنا شر عندنا دين عندنا امر قد اكون متعبا قد اكون مريدا للنوم لكن انا اقهر نفسي حتى أقوم بالواجب الشرعي صحيح ام ليس صحيحا حتى اؤدي ما, ما ينبغي حتى افعل ما ينبغي اذا شيء غلبني رغم عني هذا شيء اخر صحيح لكن الانسان لا يستجئ انا شخصيا اذا نستجيب الان انا متعب ومرهق اليوم اذا انا استجيب سانام الان فاهم حال اجملت ان تنظرون الي عادي يعني سبحان الله لكن المر عليه ان يغالب نفسه صحيح في وقت انما استطيع ان إذا حصل انا في وقت لا استطيع حتى من التعب ان نلغي الدرس اذا اصلي و... ولا الغي الدرس لان بعض الناس اذا لم يجي لم يكن درس لا يصلي اصلا أو يعني لا يذهب الى المسجد فانا صلي وخلاص قول للاخوان معذره اني اخوان قليلا صحيح ولا لابد ان نسجل هنا عبادنا سجل هنا فقط اذا لمنا هنا لم نعتذر في مكان اخر <تصفيق> لا يعذ بالله افهام سيئه وهمسيه اقوال خبيثه اعوذ بالله المهم كل شخص يظن ما يليق بنفسه ظن كل شخص بحسب ما يليق به ذا كان خبيثا يظن ما يليته بخبثه طيب وهو في النهايه هو يرد نفسه ان هو ايش بسوء بشخص قد يكون صالحا وهو يرد نفسه هو بسوء ظنه وخبث نفسه ثاني ما. يكون ماجورا وهو يكون ماذا مضرا ماذورا المهم انا حريص على الا اترك الصلاه لا اريد ان انام متاخرا فوقت منبه الساعه على الساعة السابعة صباحا أي بعد شروق الشمس ثم اصلي واذهب للمحاضرات اما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متاخرا أي قبل صلاه الظهر بساعة او ساعتين واصلي الفجر بعدما استيقظ كما أنني اصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي ولا اذهب الى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرا وقد ننبهني احد الاخوه الى ان ذلك لا يجوز ارجو من سماحه الوالد ايضاح الحكم فيما سبق جزاك الله خيرا كان هذا السائل هو ليس صاحب ان كان واحدا هو كتب السؤال باسم صاحب الا هذا كان واحد يقول يا شيخ انا مستفيه بالفتوى الايش كف يعني ممكن احطف عليا بالمر صحيح يعني كان والله الظاهر هو ليس صاحب هذا المعتاد ان صاحب الشيء ليس لو هكذا الظاهر هو شخص شخص ينفع له هذا ارسل السؤال نيابه عنه والله تعالى اعلم الجواب من يتعمد ضبط ضبط الساعه الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي الفريضه الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها يعني هذا الذي تعمد هكذا ان يجعل المنبه على الساعة 7 او الساعه 6 اذا كان طلوع الشمس قبل هذا فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم المساله فيها خلاف سبقت الإشارة اليه هو كافر بهذا عند جمع كثير من اهل العلم كفرا أكبر نسال الله العافية لتعمده ترك الصلاه في الوقت وهكذا إذا تعمد تاخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر هذا إذا تعمد فعل هذا فانه يكون ماذا ما بين ان يكون كافرا كفرا أكبر أو على قول الاخرين هو فاسق وكافر من كفرا اصغر وفسقه بترك الصلاه اشد من فسقه بالقتل والزنا والسرقه لأن القتل والزنا والسرقه لم يختلف اهل السنه والجماعه بان القتل والزنا والسرقه لا يخرج لا لا يخرج شيء من هذا من المله إلا بالاستحلال أما ترك الصلاة فاختلف ان ابي ترك الصلاه يغفر له ولا يدخل فلذلك ترك الصلاه اشد من القتل والزنا والسرقه أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت فهذا لا يضره ذلك وعليه أن يصلي اذا استيقظ ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم أو تركها نسيانا مع فعل الاسباب التي تعينه على الصلاه في الوقت يعني لا يكون مستمرا أنه ماذا دائما لا يفعل هذا او ما الى ذلك التي تدعينها على الصلاه في الوقت وعلى أدائها في الجماعة مثل تركيب الساعة على الوقت والنوم مبكرا طبعا هنا الذي يستغرب بعض الناس يعتاد هذا يوما ثم يوما ثم يوما ثم يوما ثم, يوما ثم, يوما ثم, أسبوعا ثم, أسبوعا ثم أسبوعا حتى يكون هذا الشيء الغالبه عليه حتى يكون هذا الشيء الغالب عليه بحيث بعد أزمان لا يعرف الصلاة في الجماعه فهمت لماذا لأن الامر اولا يبدا بنوعي هكذا تقول يعني غلب قلن مع تقصير لكنه لم ينتله لنفسه فازداد مع الايام ما عليه ازداد مع الايام ما الأمر عنده فصار مستمريا هذا انا شك... كنت اعرفه شخصا هكذا يعني لا يكاد يصلي صلاه الصبح في الجماعه إلا نادرا هذا لان كنت اعرفه واقدمه دائما اقول لك هكذا الا نادرا صار صار الامر بعد هذا هو طبعا كل انا والله يغلبني كذا وكذا وكذا الانسان مطالب ان يصلح أن يراقب نفسه انت عليك في كل يوم ان تراقب نفسك ان تراقب, أن تراقب صلاتك ان تراقب احوالك انا لماذا ليه هذا لماذا ذهب مني هذا لماذا خصصت في هذا لماذا فرض نفسك كل يوم هذا من الذي كان منكم والذي لم يكن بحيث تحاول ان تستدرك في اليوم التالي ما كان منك في اليوم السابق واضح تستدرك في اليوم التالي ما كان مفروطا عليك في اليوم السابق دائما عليك هكذا تقول لك ان انا أحاول فيحصل مني التفريط والتقصير واحاول مرارا فافرط مهما كان مهما كان لابد ان تظل ثابتا على هذه المراقبة وعلى هذه المراجعه وعلى هذه المحاسبه لأن هذا هو طريق الصلاح والاصلاح هذا هو طريق الصلاح والاصلاح اما اذا اوصلك الشيطان إلى انك لا تترك هذا ولا تلتفت اليه ولا تنتبه ولا تحاسب نفسك ولا تراقب ولا ولا ولا فالا انت فتحت الطريق بعد هذا كما قلت صار الامر هكذا اولا نوع وعذر مع نوع يعني شيء يعذر به مع شيء يقصر فيه ثم يعتاد ثم يعتاد ثم يعتاد صار بعد هذا حتى اذا ما استيقظ يوما لصلاه الصبح صلى في البيت ولم يحضر او لم لم يذهب الى الجماعه ثم صار بعد هذا لا يكاد يصلي الصبح في جماعه لا يكاد أي في جماعه لا لم يترك الصلاة الصلاه الحمد لله لكن صار امر الصلاه في الجماعه شيئا ماذا نادره بحيث أنه يسمع الاذان المؤذن يؤذن في قوم في بيته وهو يصلي الله اكبر في سماج اذان المؤذن لصلاه المغرب وهناك مباراه مباراه كره القدم شيء ننتظر حتى بين الشوطين يصل صحيح هذا طبعا من القدم من اسوء المباراه في يوم الجمعه في الساعة الفلاش في, في, في بعد العصر فهمت تجدوا شال للمذيع يقول هذا كايام ما كان في مباريات وكده كره الجماهير هنا من الساعه 10 الصباح خلينا الصلاه والجوع بالملعب برج جماعة ال الساعه 10 الصباح ما يصلوا الجمعه ده من الساعه 10 الصباح ولا يصلون الجمعه هذا الجمعه ليس اجتماع <تصفيق> هم ولو لو صلوا الجمعه لا جمعه ولا قضو حتى يعني الاسباب التي تعينه على الصلاه في الوقت وعلى ادائها في الجماعة مثل تركيب الساعه على الوقت والنوم مبكرة ويستعمل المنبهات والموقظات وايضا يتقي الله ويبتعد عن المعاصي فاهم طبعا هنا التنبيه في امر المعاصي إلى أن بعض الناس قد يعاقبوا على المعاصي بان تذهب منه بعض النوافل والطاعات وهناك حالة اسوا ما هي الحاله الاسوا؟ ان عقوبتك تكون اخف منها يعني ربما انت تعاقب بترك شيء أو بفوات شيء عليك أو بضياع شيء عليك هذه هذه الشيء اللي انت رايته تقولها وان بالفات الذهن اليوم اللي الجمعه مع ان الامور عندي متيسره وسول واضله كما ظاهر معناته شيء هذا بيني وبينها طبعا الناس ليسوا سواء الناس ليسوا سواء هذا يعاقبه الله على ذنب هذا يعاقبه الله على كذا هذا ييسره الله بكذا هذا حصل يعني حتى ايش لا تحكم على الناس بحكم واحد هناك شخصان ثاني لم يكن منه هذا لكنه عنده ذنوب ومعاصي فهو يعاقب عليها في امور اخرى صحيح وهذه العقوبات الخفية تكون اشد على المرء من تلك العقوبات الظاهره قد تعاقب عقوبه ظاهره تبدون خلاص أنا... انا انا عندي معصيه جيت اراجع الكتاب ولا أفهم شيئا ولا احفظ شيئا ولا ادري شيئ عقوبه واضحه كذلك قل... احمد الله عليها واصلح نفسك وتوب الى الله لكن شخص يفعل الذنوب والمعاصي ثم ينظر في الكتاب ويحفظ جيدا كان شيئا ما هل هل تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون تحسب تظن هذا قد يكون والعياذ بالله معاقبا في شيء اخر قد يكون بسببي اصراره على هذه الذنوب واستخفائه وواظهارهم في الظاهر ويظهر للناس كانه شخص نذا حمل وديع طيب طاهر وهو في الواقع مستخفل نفسيه يعني بنفس المغرمه بنفس المغرمه وذنوب واشياء سيئه فقد يعاقب بأنه في الظاهر كان امره لم يختلف قد يعتقد هو معاقبا بعقوبات يراها سارها حتى في الظاهر لكن بعد حين العقول العقوبات مش في الداخل نعم ولهذا الذي قد تراه محافظا على ما ينبغي جده في كثير من الأحيان قد تجده من احسن الناس وربما وجدته من اسوء الناس من سوء الناس باعتباره لماذا؟ لانها تعطي هذا الظاهر ان هو شيء شيء وماذا؟ في أشياء ماذا؟ في يستلب ما يستلب في دينه في كذبه والا فقد تجد شخصا الان في هذا الزمان تجد شخصا قبوريا ورافضيا وكافرا وزند و يصلي الصبحه في في الجماعه في المسجد وصلاته طبعا غير مقبوله عقائد وثنيه عقائد شركيه لا يقبل معها صرف ولا عدل وكل كل يوم يستيقظ في الفجر ويذهب الى الصاح ومين ما الغرض ما الغرض طب بك هذا يعني احسن الاحوال انه شخص مشرك ضال مخلص في اطار عقيدته مخلص في اطار عقيدته وماذا يفعل بما يكون منه يكون وذرا عليه انا أحد الاخوه وكان رافضيا فاسلم يقول يحدثني عن جدي يقول جدي هذا يعني كان يصلي صلوات كان رافضيا طبعا كان يصلي صلوات كثيره ما رايت احدا كافرا يصلي مثله صلوات دائما في اليوم والليله يصلي صلوات باي شيء تنفعه صحيح با الظاهر ربما يحافظ أو يصلي صلوات ان لا تصلي انت لا تصلي 10 ركعات في بعد الظهر 10 عشر... بعد الظهر والعصر يصلون العصر على ضهر في الوقت 10 ركعات في الوقت الفلاني يرجون بها من وال لكن مم. مقبول من قال امال الانسان الذي يتعمد تاخيرها إلى ما بعد الوقت يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت فهذا عمل متعمد هذا عمل متعمد للترك وقلته من كفرا عظيما عند جميع العلماء ولكن هل يكفر او لا يكفر فهذا فيه خلاف بين العلماء إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يفر بذلك كفرا اكبر وذهب جمع من اهل العلم لانه يفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من المله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه رواه امام مسلم في الصحيح من حديث جابر وقوله صلى الله عليه واله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر رواه الامام احمد واهل السنن الاربعه إلا ابن الا ابو داود بسنده صحيح ولادله اخرى وهو المنقول عن الصحابه رضى الله عنهم اجمعين بقول التابعين الجليل عبد الله بن شقيق الاوقيلي لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يرون شيئا تركوا صفر غير الصلاه وهذا الاثر فيه كلام سندا ومتنا وأما ترك الصلاه في الجماعة فمنكر لا يجوز ومن صفات المنافقين لا سيما في الصبح وال عائشه قال والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة كما ثبت في حديث ام مكتوم إذًا هنا أمران أن يصلي في المسجد ومع الجماعة لا تكفي صلاه الجماعة في البيت ولا تكفي الصلاة في المسجد من دون جماعه اذا يصلي في المسجد مع الجماعه والجماعه المعتبره بالاتفاق هي الجماعة الأولى الجماعه المعتبره بالاتفاق هي الجماعة الاولى قال الواجب على المسلم ان يصلي في المسجد في الجماعة كما سلفنا في حديث ابن عم مكتوم وهو رجل اعمى أنه قال يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يرخص له في يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فأجب اخرجه مسلم في صحيحه طبعا الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه تعيين ابن امي مكتوم انما فيه ذكر رجل اعمى واما الرواية التي فيها الذكر المهم مكتوما وذكر طوله إن انه ليس لي قائدا يلايمني هذه روايه في سنن ابي داود وفيها كلام وثبت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال من سمع النداء فلم فلا صلاه له إلا من عذر اخرجه ماجة والدار والدارقطني وابن حبان والحاكم مسند صحيح قيل ابن عباس ما هو العذر قال خوف أو مرض وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رايتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما يتخلف عن الصلاه في الجماعه الا منافق او مريض والمقصود أنه يجب على المؤمن ان يصلي في المسجد ولا يجوز له تساهل الصلاه في البيت مع قرب المسجد والله ولي التوفيق حتى لا يفرض حتى لا يفرض يهد الى اغلاق المساجد هذا قد افضى في بعض الاماكن إلى اغلاق المساجد الناس لا يذهبون الى الصلاه في المساجد انا منذ يومين منذ يومين فقط في وقت احدى الصلوات كنت في مكان في مصر الجديده هنا قريبا وذهبت وجدت المسجد مولقا بالقفل والله مسجد كبير كبير وليس فوقه بناء كبير شيئا في اقصى مغلق بالقفل هذا بعد ثلث ساعه من الاذان مو قله سبحان الله وانا يعني قلت ليس دون اهل يعني ما لا ادري ما بقول الخوف شيئا لم يكن كانه لا يوجد شيء الناس حتى لا يفك ولا نرى احد مثلا واقفا ففعل ما يؤدي الى تعطيل المساجد هذا يعني يزيد او تلقي الصلاه في الجماعه بحيث يؤدي هذا إلى تعطيل المساجد عن اقامه الصلاه هذا يقتضي التضاعف الاثم يقتضي مضاعفه الاثم لانه حينئذ هذا المكان لم لم يقم فيه فرض الكفايه ان بعض العلماء قال صلاة الجماعه ليست فرض عين قال فرض كفايه هنا فرض الكفايه لم يتحقق لم يتحقق المسجد اغلق بالقف بالقفل احد لا تظنون انه يفتح مثلا مغلق مكيف مازال لا خف انا اتكلم في ادغال ولا في هنا كل هنا قريبه طيب سؤال والله ولي التوفيق سؤال يوجد بعض الاخوه المسلمين الدارزين في امريكا لا يستطيعون اداء الصلاه في وقتها سواء مع جماعات او من وذلك بسبب اوقات المحاضرات الدراسيه هنا في الجامعه طبعا هو الاساس والدنيا والمحاضرات والجامعات وأمريكا وهذا انه هو البعد هو الامول بالصلاه فع تذكرناها في الخلف في الاخر ما نتذكر ارايت صلينا صلينا لم نصل عمي شي ناش المحاضرات الامريكيه في الجامعات الامريكيه كما أن بعض الاخوه لا يستطيعون أداء صلاه الجمعه لمده طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كامل فما الحكم في ذلك جزاك الله خيرا الجواب يجب على كل مسلم ان يصلي الصلاه في وقتها ولا يجوز تاخيرها عن وقتها من اجل بعض الدروس او المحاضرات الا ان يكون مسافرا يجوز له الجمع او مريضا يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها وانت وامثالك ليس لكم حكم المسافرين لعزمكم على الإقامة لمده طويلة والمسافر متعزم على بقامه اكثر من اربعه ايام لزمه ان يصلي صلاه المقيم اربعه وليس له الجمع عند جمهور اهل العلم فالواجب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه وان يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعه وان يحذر التساهل في ذلك او التراخص في الجمع بغير عذر شرعي وعليه ان يصلي صلاه الجمعه مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاه الجمعه ولا يجوز له التساهل في ذلك وفق الله المسلمين جميعا الفقه في دينه والثبات عليه انه سميع قريب ولكن ماذا تقول اذا كان حتى في الجامعات الـ في الـ الاسلاميه وفي أم الدنيا وجامعه الازهر الذي لا يوجد مثله في الدنيا وما الى ذلك ويالكبار الاساتذه والدكاتره والمكانه مفتيا حتى سابق البذوات لا يعرفون الصلاة في المساجد لا يعرفون الصلاة في المساجد المحاضرة تستمر كما هي يؤذن المؤذن لا يجيب المؤذن ولا يعرف الصلاة في وقتها فهمت ويستمروا في فيما يتكلموا فيه إلى أن يخرج الايش لان تنتهي الصلاه وان ينتهي البذوات يعني الطيب فيهم الطيب فيهم الذي يسمح للطلاب بسهوله انهم من اراد ان يذهب للصلاه هذا الطيب هذا الطيب اوكي ف... وين ما رايته وانا يعني عند نظره عن تف... بعض التفصيلات انا ما رايت واحدا منهم يبادر الى او الدكتور كذا يبادر الى الصلاه في الجماعه اللهم في اربع كليات شرعيه درس فيها جميعا قلت يقول اثنين فقط قلت كنت ارى ال... كان الذي ياتي في الصلاه في المسجد من الدكاتره في كل الكليات شرعي واحد فقط واحد فقط هذا الواحد فقط لماذا ياتي انه يحب يعني كتب ابن القيم وكتب ابن رجب وكتب ابن يعني وان كان اي شيء فهمه بعضها ليس تماما صحيحا لكن يحب هذا عنده ميل الى السلفية في امور فلاج لهذا وياتي مل عند له لحيه ويلبس وجوها فلاج لهذا وياتي مشهور هو يعني اظن عشان لكن في م هذا يمكن والله ما هذا في ايش؟ في الجامعه الازهريه فما لكم من الجامعه الامريكيه. ولهذا هذا يعد من خصائص اهل السنه انهم يحرصون على الصلوات في الجماعات كما ينص على هذا الصابوني رحمه الله تعالى في عقيده السلف واصحاب الحديث. ان اهل السنه والجماعه يحرصون على اداء الصلوات في الأوقات في الجماعات هذه من علامات اهل السنه والجماعه وبالفعل انتج الذي يحرص على هذا من اهل السنه والا ف كثير من الناس حتى الذين عندهم لحى حتى الذين هم من ادعياء السلفيه حتى الذين لا يبالون بهذا لا يبالون بهذا يقول لها صلوا في الكدوه وتترك الصلاه في, في, في بعد الكدوه لماذا لاجل الدنيا لدي الدنيا وما فيها السؤال التالي أنا اعمل في العراق واقوم من الصباح ولا ارجع الا المغرب يعني في وقت الناس يرجع للمغرب لأ, لا في وقت المغرب ولا يظل عندي وقت لأجل ان اصلي ومكان الماء بارد جدا ولا استطيع الوضوء فاجل الصلاه فما الحكم في ذلك الجواب الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى اينما كان وان يذكر انه موقوف بين يديه سبحانه مسؤول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من الحرام وعما ضيعه من واجب والله يقول سبحانه يا ايها الناس تقوا ربكم اخشوا وخشوا يوما لا ينفع ذي والد عن ولده ولا مولود عن والده ولا مولود وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تمتوا نفس ما قدمت لغادي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والصلاه هي عمود الاسلام وهي اعظم واجب بعد الشهادتين فلا يجوز للمسلم ان يضيعها في الوقت من أجل حظه العاجل ودنياه الفانيه فيجب عليك ايها السائل أن تصلي الصلاة في اوقاتها وليس لنا تأخيرها من أجل اعمالك الدنيويه بل عليك ان تصليها حسب الطاقه لئن استطعت ان تتوضا بالماء وجب عليك ذلك ولو بالتدفئه إذا كان باردا لانه يجب عليك ذلك فان لم تجد الا ماء باردا لا تستطيع الوضوء به لا تستلم ماء باردا لا تستطيع الوضوء به الظاهر به ليس بها ولا تستطيع تسخينه بالنار فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت هذا اذا راى استطع الوضوء به يعني كما يعني يترتب على هذا مشكلة مفسده ان مجرد انه يفسد يا ساشعر بالبرد او فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت وليس لك تاجيل كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء فعليك ان يتيمم ويصلي اما تاجيل الصلاه من اجل الرفاهيه ليش من اجل الرفاهيه يقول انا لست مستعدا انا اريد ان اصلي هكذا بسهوله فربما نرجع الى البيت وانا السخان وناخذ حماما ساخنا هكذا واشواس تريح واهدى واشرب شاي ثم اصلي بذهن من ايش رائق لحظه ماشي <تصفيق> لا قال لنا طيب وليس لك تاجيل كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء فعليا ان يتيمم او يصلي اما تاجيل من أجل الرفاهيه أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا أو من أجل الاعمال الدنيويه فهذا منكر عظيم وفساد كبير وخطا عظيم لا يجوز للمسلم فعله ابدا بل بعض الناس تجده مثلا عنده عمل يعني حتى اخبرني هذا كان كان يوما من الايام مصاحب لحيه وحريصا على صلاته المسجد لكن اكلته الدنيا اكلته الدنيا يذهب الى عمل في بنك من البنوك الربويه في الصباح سبحان الله في الصباح الى مثلا الظهر بعد الظهر بقليل يرجع الى بيته ينام يستيقظ في الساعه 12 بالليل وايضا يقوم عنده دوره او اختبارات دورات البيزنس والكمبيوتر ولا تعرفون الكورسز هذه والاشياء في ذاكره يظل يذاكر يذاكر يذاكر ذاكر حتى تماما طيب هذا الرجل في ماذا يراعي من اوقات من من أمور في حياته ما ينام لا يراعي احذر أن تكون يوم من الايام على هذه الشاكله احذر ان تكون على هذه الشاكله يوم من الايام لا تقول ان الآن, الان لست كذلك اخش أن تكون يوما ما كذلك انزل الله لا يجعلنا كذلك اب سبيل الامن الخوف تريد ان تأمن السوء خف خف السوق واسال الله ان ينجيك طيب او من اجل الاعمال الدنيويه فهذا منكر عظيم وفساد كبير وخطأ عظيم لا يجوز للمسلم فعله أبدا السؤال غالبا ما تفوتني صلاه العصر واصليها في المنزل وذلك بسبب عملي الذي لا ينتهي إلا باذن العصر واخرج من العمل وانا مرهق وليس لدي وقت للراحه والاكل طبعا المعظم للصلاه ينظر اي مسجد ويصل صحيح حتى لو لم يكن مفتاح هذا ما يرجع بغذاه يفتح وينام ويفعل ما يفعله ولا أقدر على الصلاه في وقتها فليصح لي الصلاه في البيت وتاخير الصلاه عن وقتها الجواب ليس ما ذكرته عذرا يسوي لك تأخير الصلاه مع الجماعه بل الواجب عليك ان تبادر اليها مع اخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك ان الله سبحانه اوجب عليك أداء الصلاه في وقتها مع اخوانك المسلمين في الجماعه وليس ما ذكرته عذرا شرعيا في تاخيرها ولكن ذلك من خداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومن ضعف الإيمان وقله الخوف من الله عز وجل قال هنا انا هذا الباب تحذر فيه جدا لانك قد ياتك هذا الـ الـ الـ يعني مثلا يؤذن عليك الاذان وانت مثلا تريد أن ترتاح قليلا او انت هكذا تكون مثلا ممددا لساعات حتى نائما ممددا فخرج الشيطان انتظر انتظر ثم تتساهل ثم تتكاسل حتى تخرج الصلاه عن وقتها بتعمد كامل أو بشد تعمد خطر خطر يعني الخطر الاكبر تكون واقعا فيه الخط خطره الكبير جدا تكون واقعا فيه هناك ايش يبدا الامر عندك بالتساهل بالتكاسل ثم يفضي بك الى نوع تعمد بربما الى بعد هذا إلى تعمد كامل بحيث ياخ الوقت عليك وانت ليس بك باس وانت ليس بك شيء حتى ليس بك نوم و ليس شيء فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة طبعا اللسان لما يذكر نفسه بأن هذا هذه طاعة لله وعاقبتها حميدة وانا إذا ارحقت نفسي في سبيل الله واتعبت نفسي لله وفعلت وصبرت على ما ينبغي ان اصبر عليه لله فيكون وراء هذا خير رحمه هذا يسر عليه ان شاء الله وتفوز بالنجاهه والسعاده في الدنيا والاخره فكثر الله شر نفسك واعاده من زغاتها الشيطان نكتونا والحمد لله رب العالمين